خلاصة تاريخية والخلاصة من الناحية التاريخية وهي أقل النواحي ثبوتا وأهمية في هذا المبحث أننا نستطيع أن نتقبل أبا الغصن جحا، كما ذكره الميداني في أمثاله كأنه شخصية تاريخية لا غرابة في وجودها ولا داعية للشك في أماكن وقوع النوادر المنسوبة إليها فإن الذين يشبهون أبا الغصن هذا في غفلته وسهواته يوجدون في كل بيئة وفي كل زمن وإن تنوعت المناسبات والأحوال التي تكشف للناس عما طبع عليه من الغفلة ويلحق بأبل غصم على شاكلته لم يشتهروا مثل اشتهاره ولم يسمع بهم الأمراء والولاة كما سمعوا باسمه وخبره فيطلق الناس عليهم اسم جحا، نبزا أو تشبيها أو تغليبا أو تفيهقا بالحكاية النادرة التي تدل على علم بالأخبار السلف إذ رويت عن مشهور متقدم ولا تدل على شيء من ذلك إذا رؤيت عن سكان البلد في ساعتهم الحاضرة ويعمل الوضع والقفش عملها أثناء ذلك فيجتمع من النوادر الجحوية ما تصح نسبته إلى شخصية قديمة أو حديثة وما تصح نسبته إلى أحد غير وضاع والضاع ومخترعيه من الرواه والملفقين ونحن في عصرنا هذا قد شهدنا نشأة أمثال هذه الشهرة الصحيحة والمخترعة وشهدنا تطورها من مبدأها إلى مصيرها بعد عشرين أو ثلاثين سنة وكان الفضل في ذلك للصحافة الأسبوعية المضحكة التي كانت تقوم في أوائل القرن العشرين على القفش والملحة المخترعة ويعلم الكتاب والقراء والمستمعون أنها تلفيق يعتمد على أصل ضعيف وأنها براعة في صناعة القفش لتنافس فيها أولئك الصحفيون وهم ولا ريب خلفاء الندماء الذين كانوا يتولون هذه الصناعة صدر الدولة الإسلامية وما يليه من العصور قبل نشأة الصحافة رأينا الأديب إبراهيم الدباغ يأكل في مأدبه فلم نلحظ عليه شيئا من النهم الذي اشتهر به بين المتندرين وسألنا صاحبا له فقال إنها أكلات واحدة أو أكلات قليلة بعد جوع أكسبته هذه الشهرة الباقلة. وأنت تعلم أنه كثير السخرية والاستهزاء بالأدياء من محترف الأدب والصحافة الذين يتزاحمون على مجالس الأغنياء فانتهزوا فرصة هذا النهم الموقوف للقصاص والوقيعة وملأ الصحف الأسبوعية بالقفشات الدباغية حتى أصبح الدبغ كلمة في اللغة الدارجة تطلق على النهم وقد ظلت هذه الكلمة تحمل معناها المستعار إلى يومنا هذا وأصبحنا نسمع من يقول عن أحد من الناس أنه دباغ وهو لا يعرف أصلا لهذه التسمية وقد حكينا ما رأيناه من الشيخ الدباغ وما سمعناه من صديقه لصاحب إحدى الصحف الإسبوعية التي أولعت بالقفش له والتلفيق عليه فقال لا تنخدع به فتدعوه إلى طعام فإنما يكف الرجل يده عن الأكل وهو مشتاق إليه ليضحط كلامنا عنه ويغرر بالحاضرين فيقعون في الشرك ويندمون حيث لا ينفع الندم فلم ندري ونحن معصرون لصاحب هذه الشهرة ومن شهره بها أي القولين نصدق وأي القفشات يعتمد على الواقع وأيها يستمد من الفكاهة والخيال واشتهر رجل آخر في تلك الآونة بالمبالغة في الادعاء أي بالفشر كما يقولون في اللهجة البلدية وكان حقا يدعي ويبالغ في دعواه وكان ظريفا يحسن التخلص من المأزق إذا امتحن بمن يتعقبه بالنقد والسخرية وكان إلى هذا وذاك على يسار يطمع فيه طلاب الاشتراكات للصحف الأسبوعية في ذلك الحين فامتلأت هذه الصحف بدعاويه وبالدعاوي المقيسه عليها مع التوسع والإغراب وأصبح اسمه كذلك علما على الفشر وكاد يلغي هذه الكلمة لولا أنها متأصلة في الأقوال والأقاويل فلا غرابة في نشأة النوادر الجحوية سواء صحب نسبتها أو لم يصح منها إلا القليل وكل ما جاء في الكتب العربية من هذه الجحويات فلا غرابة في نشأته ولا غرابة فيه من كل وجه إلا في التناقض بين الغفلة والتغافل في أخبار الرجل الواحد ولا سيما الأخبار التي تتحقق صفات صاحبها ويثبت أنه من المجانين المسلوبين الذين لا يحسنون تدبير التغافل ولا تجيء منهم الحكمة إلا فلتة غير مقصودة في القليل من الأحائيين الخوجة نصر الدين التركي أما جحة التركي المسمى بالخوجة نصر الدين فالمنسوب إليه يملأ مئات الصفحات وبين أيدينا كتابا بالتركية مطبوع في الأستانة بالحرف الدقيق سنة 1328 هجرية يقع في مئتي صفحة وخمس ولا يستوعب كل ما نسب إلى جحة أو إلى الخوجة نصر الدين من نوادر الحكمة أو نوادر الغفلة والبلاها والأمر الذي لا شك فيه أن كثيرا من هذه النوادر وضعت بالتركية ولم تنقل عن العربية وأنها ترجع إلى شخص عاش في بلاد الترك ولم تكن نشأته على الأقل في بلاد أخرى ويدعون إلى الجزم بذلك أن النوادر تشتمل على جناس يوجد في الألفاظ التركية ولا يوجد في ألفاظ لغة أخرى الجناس بين الجل وكل في نادرة المسامير والخطوط مع لفظ الكاف كما تلفظ الجيم في بعض الكلمات والجناس بين جمع أيوب وكلمة أيب بمعنى حبل في نادرة يحذر فيها الخوجة نصر الدين أبناء بلده من الإفراط في تسمية أبنائهم باسم أيوب أو كالجناس في الاصطلاح على تسمية المطر بالرحمة وقولهم عن نزول المطر أنه رحمة نزلت رحمة أنيور من عند الله ويدعونا إلى الجزم بتأليف الترك لكثير من هذه النوادر أنها تذكر المدن والأقاليم في آسيا الصغرى وما جاورها بخصائصها المشهورة إلى هذه الأيام ويرجح لدينا أن نصر الدين شخصية تركية غير منقولة عن الأخرى الأخرى أنه نشأ في آسيا الصغرى حيث تنتشر جماعات الدراويش الدينيين من قبل الإسلام وحيث يعهد في أحد من هؤلاء الدراويش أن يخلطوا خلط المجازيب ويفتوا فتوى العلماء والفقهاء وأن يلوذوا بمظاهر التخليط احيانا بغية السلامة من بطش الحكام المغيرين على البلاد وقد يلوذ بهم عامة الناس إيمانا بكراماتهم وشفاعاتهم ليدفعوا عنهم مظالم الطغاة فيحتالون على استرضاء الظالم بالفكاهة أو بالوعظ المقبول أو بالتخليط الذي ينالون به ما طلبوه من الحاكم إذا أضحكوه واستطاعوا في وقت واحد أن يلمسوا في نفسه مواطن التقوى والخوف من الله وموطن الرضا والسرور والخوج نصر الدين مشهور بكراماته وكرامات ضريحه في مقبره آقشه بعد وفاته بزمن طويل يذكر الناس أضاحكه فيضحكون منها ولكنهم يحيلونها إلى حالات أهل الجذب بين عالم الأسرار وعالم العيان أو يحيلونها إلى حب التقية والاحتيال على الموعظة الحسنة بالاسلوب الذي يؤدي إلى مرماه ويعفيه من عقبه والشك الأكبر إنما يعرض لهذه السيرة من أطباق النوادر الكثيرة فيها على اجتماع الخوج نصر الدين بتمور لينك أثناء غزوته لبلاد الروم والمشهور أن الخوجة نصر الدين الذي توفي سنة 673 أو سنة 683 هجرية فهو قد توفي قبل مولد تيمور لينك بأكثر من نصف قرن ولا يعقل أنه رآه وحضر مجالسه إلا إذا كانت وفاته حوالي سنة 1405 ميلادية التي توفي فيها تيمور ولا يسهل التوفيق بين هذه الروايات إلا على فرض من فرضين أحدهما خطأ المتأخرين في تعيين السنة التي توفي فيها الخوجة نصر الدين والثاني أن تيمور لينك لقي شخص شيخا آخر على شاكلة الخوجة نصر الدين فتداخلت الروايات وعلقت البقية الباقية منها بالاسم المشهور وأيا كان صواب النسبة في بعض النوادر التي تحتمل الخلاف فهناك جملة من النوادر لا خلاف في وضعها بعد عصر تيمور لينك وبعد عصر المفروض للخوجة مصر الدين وهي النوادر التي وردت فيها الإشارة إلى المخترعات الحديثة كالبندقية وساعة الجيب أو كالنوادر التي تكذبها وقائع التاريخ العثماني وتاريخ آسيا الصغرى على الخصوص ومن الواجب أن نسلم بداءة بوضع العدد الأكبر من النوادر التركية أو نقلها من رواة الأمم الأخرى لأن حصولها كله من رجل واحد أمر لا يسيره العقل ولا يروى له نظير في السوابق التاريخية فلو أن هذا الرجل عاش ليخلق تلك النوادر وعاش الناس معه ليسجلوها لم اجتمع من أضاحكي تلك المئات التي تملأ المجلدات ولا استطاع أن يأتي بما فيها من النقائص العقلية والفلوقية، فضلا عن النقائص الجغرافية والتاريخ فوضع العدد الأكبر من النوادر أمر مفروغ منه لا يجوز أن يحتج به المحتج على بطلانها واختلاقها من أصولها ولعل هذه النوادر الموضوعة أصح في الدلالة على أزمنتها وبئاتها من وقائع السجلات والأرقام قيل أن بين الجليل الرهيب والمضحك المغرب قيد شعره أو لمحة عين ولا شك في هذه الحقيقة من الوجه النفسية كما تقدم لأن الهول يتحول فجأة إلى الضحك من الطوارئ التغيير والتبديل التي تتعاقب في أيام النصر والهزيمة والقيام والسقوط بين الجبابرة وأصحاب الدولات ولا شك في هذه الحقيقة أيضا من الوجهة التاريخية إذا رجعنا إلى عصر تيمور لينك في تواريخ المشرق والمغرب فليس أحفل بالأضاحي من عصور التقلب وعصور الشدائد والأهوال وظاهرة أخرى من الظواهر الناطقة للنوادر الموضوعة تنبئنا عن زمانها الذي فشت فيه وشاع اختراعها بين جميع الطبقات فمنذ القرن السادس للهجرة والثاني عشر للميلاد هبطت المعرفة من ذروة الكرامة وأصبح العارف الأريب من يحتال على رزقه بالمجون والمنادمة والتحامق والتشبه بالجهلاء وأصحاب الجدود من ضعاف العقول وشاع القول بحرفة الأدب مغنية عن القول ببؤس العالم الأدين في أوائل هذا العهد ظهرت مقامات الحريري التي يجمع بطلها بين البؤس والبلاغة والبراعة في الحيلة وفيها تواتر النظر في شكوى الزمان مقرونة بشكوى الأدب والعجب من قسمة الأرزاق وهذه هي الناحية الأدبية من تلك الشكايات وتلك الحيل الإنشائية أو الفنية وأما الناحية الاجتماعية العامة فآياتها هذه النوادر التي تعد بالمئات ولا تظهر فيها براعة اللبيب الأريب إلا في الاحتيال على أكله أو في الاحتيال على دفع المحتالين الطامعين في قوته الهزيل وبين قصص جحة قصة عن تقسيم الأرزاق يسأل فيها جحة من ندبوه للقسمة هل يريدون قسمة الله أو قسمة العبيد فلما حكموه في توزيع الحفوظ بينهم على قسمة الله أعطى هذا ما لم يعطي ذاك وفاوت بينهم أكبر المفاوته في الأقسام وما كانت هذه النوادر لتشيع بين العامة من روات الجحويات لو لم تكن لها مصادرها المتواترة من بعيد على أن النوادر الطعامية تنم على وجه خاص عن سذاجة في الحيلة ترجع نسبتها إلى طوائف المحرومين من الجهلاء الذين يتأسفون بذوي المعرفة والطقة ولا يسعفهم القدرة على الإختراع فغاية جهديم هذا الذي ابتدعوه وأحب طعضايمه وتحقيق الأسوه فيه بالنسبة إلى العارفين وجاءت هذه النوادر الطعامية مجاوبة للمقامات الإنشائية وللقصائد المنظومة في شكوى الزمان والعجب من قسمة الأرزاق ولم يعرف هذا كله في عصر من عصور الشرق كما عرف بعد القرن السادس للهجرة وبعد إدبار الدولة العباسية وابتياح ديمور لينك للعالم الشرقي من تخوم الصين إلى شواطئ بلاد الروم ونودع الآن جحا والجحويات ونحن نشكر الضاحك المضحك أنه أعار اسمه عامدا وغير عامد لباب من الدراسة النفسانية والاجتماعية لم يكن ميسورا لنا بغيره ولن يبخسه شيئا من الشكر أن يكون على وفاق مع التاريخ أو على افتراق من كل تاريخ